بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدرك لعله يزكى أو يزكر فتنفع الذكى أما من استغلى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فَانْتَعِ عَنْ تِلْكَ إِلَّا مَا تَذَكَّرَ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْثَرَ مِن شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثم السَّبِيلَ يَسْرَعُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ أَمَّا إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ يَلَلَمَّا يَقْضِي مَا أَمَرَ تَلْيَانِ قُرَيْنِ سَارُوا إِلَى طَعَامٍ إِنَّا صَبَبْنَا لَهُمُ الْزَّمَأَ صُمَّ شَفَقٌ لَوْ فَشَقَّ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونغلا وحذائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يَوْمَ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء وجوه يومئذ شعلة يغني، وجوه يومئذ مسفرة، صاحكتهم مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غدرة، ترقها قتارة، أولئك هم الكفرة الفجور.